فلا تكُن في مريَّةٍ مما يعبُدُها أولئكَ ما يعبُدونَ إلَّا كَما يعبُدُ آبَاؤُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّ لَمُوفِّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَرْقُوسٍ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 فاستقِم كما أمرت ونَتَّبَ معك ولا تطعُ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إلَّا الَّذينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآءٍ أَثْمَلَاتُ صَرُون وأقم الصلاة طرفين مهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهب للسيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مُنْقِذٌ لَكُمْ أُنُوبَ قِيَتِي يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مُنْقِذٌ لَكُمْ أُنُوبَ قِيَتِي عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَمْجِيَاءَ مِنْهُمْ